Terima kasih Yeah, <laughs> I وكل طرف من الكفايا المعمين فالصدق في الغار والصديق لم يريما وهم يقولون ما بالغار من عمين ظل الحمان وظل العنج مدعنا البرية لم تنسد ولم ترمي رقاية الله أغلى عن مضاعفة من التروي وعن علم من التميم أسامني تعرضيما واستجرت به إنا ولد جوار من أولي الظميم ولست سمدل إلى الدورين من يدي إلا سلامت الندى من خير مستدامه لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمه فذات حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال محفرمه تبارك الله تبارك ولا نبي على غيب بمتمم كما برع مصيبا في لام صراحتهم وعدلا قد ارب من رقد لمن عيد سند الشهباء دعته حتى حنقا بلا سر دومي بعرض جاد وخير ضرب الله حبيب سب في الربيع والشيل من العريض رعنى راس في آيات الله وارتور نار القرى ليلا على علم فاندور يزدهر خصناوة مودة مول وليس ينقص قدر الغير ضمي والحبيب الذي درج شفاعته في كل يوم من الأوان متحمّد